117. وأولئك لهم عذاب مهيم 118. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن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 وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الضالون في ضلال مبين ولقد أتينا لكم عن الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّكُمْ مُثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُوا فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ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 قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 112. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور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 مَنْ من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 118. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 111. إن الله سميع بصير تَرَ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 113. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى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 والده شيئا إن وعد الله حق فلا تورنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام